هدفتُ بي هدي كل حالي علن أكون أنك زهرِي هدفتُ بنورك السامي رَحْتُ أَنْتُ فَوْقَ بَيْنَ الرُّخَنِ قِيَامُ طُخُ بِاسْمِكَ نَغْمِيرِي وَأُعْلِنُ فِي جُمُوعِ النَّاسِ أَنَّكَ مَنْ بَعْثَ الصَّيْرِي أن كنن دعو الخير Ya rahman, ya rahman, sa'idni ya rahman, ishrach sabri qur'an, imlaq qalbi qur'an, wa sali hayati qur'an وان وسلحياتي uran lillah lillah yahfu amali lillah wa lihafz kitabillah min awwali bismillah linqsm wa lirwa محمد بن جبريل بالرب العرش دليل لالعالم والانسان تكميل متكئ للحافظ وهو الصاين وضاء العين القدير يا حامل فجرا ينير مثل وجه الاقوى i nadin wa udan amadan wa amana